تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي المملكة العربية السعودية المدينة المنورة صندوق بريد 1272 أو الفاكس رقم 82-32-400 تحويله 46 61 الهاتف رقم اثنين ثمانين تسعه ثلاثين صفر اداره التوجيه والارشاد بالمسجد النبوي الشريف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته